ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واقعون وما أسألكم عليه من أدر إن أدري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وذرعون والله واطعون ولا تطيعوا أمر المشرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المزحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قالها فَلَمْ يُحِقُّ يَوْمَهُ مَعْرُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَكُم عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَأَقْرِهَا فَاصْدَحُوا نَادِمِينَ فَأَقْدَهُم عَذَابٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ